وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار نوسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال رب لو شئت أهلكتهم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 See tavfirlene ve ruhanna ve en tak